بسم الله مالك الملك والصلاة والسلام على من باسمه جرت لنوح أنفلك وعاله المنزهين عن الربس والشرك إن ال كتابة في علي عليه السلام وفي طبائله له كتابة في جوهر الإسلام وفي حقيقة الدين فهو الخلق القويم والأسوة الحسنة بعد رسول الله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وإن امتداح علي فهو مدح في كرم الله وسعة عطائه وامتداح في نعمه السابرة على أوليائه وهذا ما أردت تحقيقه وإثباته في هذه القصيدة أقول وشوق القلب للصبر غالب لمعشوقه والحب تعلو مطالب بما اتروى والضماء بين اضلعي لهيب من الهجران يلفح لاهب رأى الله نجلنس اللوحي حوارنا حلولا على قلبي فشبت جوانبه قيون على طفل الحسان كأنها غذير من الأعماق تغوي مشاربه لكل محب فتنة بحبيبه فدى الليل تغري عاشقيه كواكبه وإني لمنهل ببحر صبابة تقاذفني فيه اشتهاء غوارب هوا بفؤادي فارحموني يا علني إلى الوصل أهدا أو تبين مسالبه فأسلكها والموت يجئت وعندها جثو الذي تدني الحديدا خالبه ورأى ما عيشي حذارا من الرداء ويسكن قلب المصطفى ونسائبه وهل أتوقع والقيامة عند من إذا شاء تنجي العالمين ملاقبه ولو بصفت كفاه في قحر هبهب لظن الذي فيه الجبار تداعبه لكم أمنة يا عاشقيه فإنه عليك عهود أن تفوز حبائبه قسيم وميزان صراط وراية تجمعن يوم الحشر في من أخاطبه هو البحر هو البحر بكل مسلق من العلم دهرا لا ت طول عجائب وعش واقض عمر بعد عمر باذره به اليوم الف والمقيم حاسبه لتكتب ابدالا وصي معجلا ستقضي وما بشر القضاء لكاتب علي هل علي, على ماذا اخط مدائحا ومثلك تصريح المدائح عائبه جلي كضوء الشمس وهي كوجهه ولو تلتقي بضوءها سيغالبه أبا حسن ماذا فقد كنت سامعا عن القضل في ماضي تولت ركائبه وفيه خصال الأنبياء كأنها سرى عند حد والسخور رواسب ولكنها لو ناظرتك بخصلة تخوك وعمر أنت بالسيط ضائد وأنت وأنت شقيق المفتفى وحبيبه وتائر من حول النبي صحائبه وأنت الذي تتلو النبي فضيلة وآيتك الكبرى بأنك نابب وكل الذي جاء الصراط موقف إلى أن تؤدى من هواك برائب أبا حسن عذرا فلست من الذي تشك بحورا للقريض مراكبه وما انا الا خادم عند بابكم يغازل ما يلقى له ذليلا على معتابكم وبمثل لذا تعلق لجبريل الانيم مراكبه ابا حسن ما مرضع الفضل منكم سؤالي وصحاح التساكل قاله ليصبح هل الفضل منكم تقربا فيسمى بفضل او فاسمه ناهبه شقوقك حق يا نور عرشئي وانت له روح الى الخلق واهبه فكان أبو الزهراء يصدع بالهدى وسيفك يدوي والرؤوس تجاوبه وعلم أبو الزهراء غيث من السماء سقط ماحلا من جنبتيك سحائبه فأمرأ أشجارا من العلم أصلها على الأرض والفرع السماء تناكبه ولولاك من آخ النبي من الوراء وما أحد في العالمين يناسبه كفاك بأن تزويج كفته فاطم بأمر عزيز واحد ما أن تكاشبه أبا من أنت غير مجاوب لدينا وما غير النبي مجاوب بقول علي علمه عند رفته وعندي وقول الناس فيه يجاوب هل يقدر انسان ان ايقدر انسان, أيقدر إنسان على نهل علمه وتنبع من علم الاله مشاربه فيقدر انسان على وصف حلمه وما حل بالزهراء كان يراقبه ايقدر انسان على وصف صدره ومن لا يساوي شخص عن عقله كاحب صبور وذو الشطرات طوع بنانه وغيره مغسوب وحلمه غاصب فمن سحر لوصف حروبه وقد غسلت بالموت فيها ذوائبه ومن في الوراء يقوى على صلواته وكان أبا زين العباد وراهبه إمام إلى السجاد حين سجوده وأصوة أيوب وتلك مصائبه حكيم إذا ما جاء مقرأ خطه يظن بأن فرض الطهارة واجبه أبا زينب الكبرى أبا زينب الكبرى بخل لك والتقى مشت خلف أبناك الكراب مواكبه مشوا خلف آثار الحسين وعندما دل الموت ألقت بالنفوس حبائبه فإن كان منهم يا أمير عقيدتي أمير على الدنيا فمنك مواحبه وإن كان منهم يا أمير أئمتي زعيم على الأخرى فمن مكاسبه وإني علمت بأن حبك جنة ومن حقكم كيف الهلاف يعاطبه أيحرق قلبا في يسطو هداهته وقد حل في المصطفى واقاربه ايا قلبا في حب هداهته وقد حل في المصطفى واقاربه ايا منتقب النيران بوح محب انير المؤمنين وانا اسمه اليس كذا يجري الصواب ومن يرى خلافا لقولي فالتخلف صائبه أبا حسن لا أستمي أتفكري إذا قلت في الشعر إني أراقبه وأسوت عقلي بالخواطر والهوى وأصنع ذرا من سنة كفلاقبه ليلبسه معنى القلود قلادة فتبهر كل العالمين تراهبون علي فتا غوث المروعة والذي روي النطاها يوم أحد نادم علي فتا غوث والذي روي أن طاحا يوم أحد نادئه وأنه بالتفضيل أرجاه ثاليا وكل رجال العالمين عواقبه أبا حسن ما بعد هذه زيادة وقلبي تجارت للمزيد رغائبا يقولون يوم الفتح طاعا بقدره تذنى فعلت اخ مصيع كما حقيق, حقيق وما باعت تفكر بالذي الى اليوم افكار الورا تتجادب بدا قدره بالاججان وامامه قوم وواصل يدري صدق قضاء كاتب والاشعريه تسره ام غضبه له البطم فيهم والجبالي واحبه سما وطن فيه تولد حيدر على الكون وتسمو بذات اعاربه إن أرادوا البحر وهو وليهم على الناس والأملاك فهي كتائب يحق لهم يوم التجهكم بسمة وغيرهم هول الخلائق راعب إذا شاء ينجي الهالكين بورده وتخزن أطول للمزيد محارب ويوم هرالميران من شاء ان يرى منازل اهليها وحبك قارب فيا ويل من يريد القيام ثم موبeban فيا ويل من يريد القيام كموبeban الىك فضم بشرك فيه يقارب فان تولي الله يا نبأ السماء وأنت على وجه البسيطة قاضب فأنت وظي الله يا نبأ السماء وأنت على وجه البسيطة قاضب وأنت إلى رب البريط مذهب وأنت إلى رب البريط مذهب إذا التبشت عند الأنام مذاهبها فأأظم ما عند الموالي مناقباً هواك ومن عداك تقرى مثالبه فأأظم ما عند الموالي مناقباً هواك ومن عداك تقرى مثالبه